مي جنويا مي جنويا مي جنويا ولك فتح العاصف يوم لنا عنها غنى فتح العاصف بيهرب من الخصم صوته ولو شاح <تصفيق> لبس جنادي ابو عديب المعركي والوشاح <تصفيق> ما بيهرب من الخصم صوته ولو شاح قلبست بالمحرك جناده ولو شاياحه ولك انا بعرف ابو عمار بصبره وشتيله والله بعرف ابو عمار بالكرامة واحده والله ولو شاياحه تمثل رعب بكلوم العدائيه لك فتح العاصف ومالنا عنها غنى فتح العاصف